أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة <تصفيق> <تصفيق> الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة <تصفيق> وما أدراك مالحطمة ما وما أدراك مالحطمة ما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.